دُنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النار ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير مَا آتَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً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 تقول الله إن الله شديد العقاب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 وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ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 وَإِن كُنتُمْ لَتَنصُرُنَّهُم وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون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 فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِ بَرِي أُمِن كَئِنّ أَخَافُ اللَّهَ رََّ الْ العالممِين فَكَانَ عَاقِبَتَهُ مَا أََّهُ مافِ النَّارِ خَالدَينِ فِيهَا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 المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسّ لَهُ ما في السمااتِ والأرض وَوهو العزهزُ الحكم.